شبكة مزامير آل داود تقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألخ <تصفيق> لامين الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السجئات أن ساء ما ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم كفرا عنهم لنكفر عنهم سيئاتهم ولنجزهم اجرا حسنا اذ كانوا يعلمون ووالدين حسنا كبيرا ليس لك به علم فلا تقعوا بالإلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخل أنهم في الصالحين ومن الناس ما يقول آمنا بالله ومن الناس ما يقول توامن بالله فاذا هو بي الله فاذا هو في الله فاذا هو بي الله شيء انهم الكاذبون ولا يظنون صلا وقالوا مع الخالق وليسهم يوم القيامه عن ما كانوا يفترون ولما درس نوحا ان اقم به فلبث في الانفسنت اهبت خلب في الانفسنت حتى جبل لَمْ نَسَنَّ لُحْنًا حَتَّى نَضْمِهِ فَلَبِثَ فِي ذِمَمِ الْفَسَادِ إِلَّا قَصِيرًا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 وعبدوا لله لا يبركون لكم رزقا فلتقوا عند الله الرزق وعبدوا واشكروا له ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب وما على الرسول الا بما انهمه مبين او لم يعلم كيف يتدى الله يصلخ ثم يعيذ ان بذات على الطانيس قل سيو في الارض ما نور كيف بداصل ثم الله ماجه من شفتا الاخره ان الله على كل شيء قائل يعذب من solo en la ويلعى معطكم معطهم ومهواتكم النار ومهواتكم النار ومالكم من ناصرين فأملنا ملوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وهدنا له إسعى طارع قرب في ذريته وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ في فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ إنكم يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ هَذَا من سِحْرًا لَّأَخَذْنَاهُ فَإِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ اهْتِيَاجٌ وَقَالُوا لَئِن فَكَمْ مِّن مَّوْعِدٍ وَجَعَجُوا لَن نَّلْقَاكَ فَمَا كَانَ كَلامُهُمْ بِمَكَانِكَ كَانَ جَزَاءً قال قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ لَأَنَّهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ظَنُّكَانَ كَانَتْ مِنْ الْغَاوِينَ وَلَمَّا أَرْجَعْنَا قَوْمَ نُوحٍ إِلَى الْقَاعَةِ سِيقَ بِهِمْ وَطَاقَتْ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا ameri وإلى مذي آخره شعيدا فقال يا قوم عبد الله فأصبحوا في دارهم جاثمين وعلى دارهم مسبود وقد تبيل لكم من مساكنهم وزيّل لهم الشيطان أعمالهم فصدهم, فصدهم عن السبيل وكانوا مستفاصلين وطارون وفرعون ومامان ولقد جاءهم وسائر البيانات بس تكبر بس تكبر في الارض ونا كان اسامي مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن لو من البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من أدونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نطربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماء والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتنبا أحياني أكبر الكتاب وأقل الصلاة إن الصلاة تنمى على الفرشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أبنى كتاب إلا احسنوا الى الذين ضلوا وصدوا وقالوا امنا بالذي وقولوا امنا بالذي انزل علينا والرسل وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما نجحن بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتروني قبلين الكتاب ولا تطلوا بيمينك إذا لأرتاب إذن لغتاد المذطيون بل هو آيات مجنات وفي صلوب الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليها آيات يَا مُنْتِقُ وَإِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَوَلَمْ يَكُنْ فِي جَهَنَّمَ أَهْلُهَا أَنَّا أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَاعْمَلْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَهُوَ شَهِيدٌ والذين آمنوا بالغيب وكفروا بذلك والذين آمنوا بالغيب وكفروا ممن أنعم الله عليهم أولئك خاسرون لا يقولون طه ما كان الله يرسل بالصقيمين يشاء بنعمه وينجرن ان الله بكل شيء عليم وان سالتكم من نزل من السماء فانحيي به احيى من الارض ببعثها يقول قل الحمد بالله بل أكثرهم لا يعدلون وما هذه الحياة الدنيا إلا نهب ونعب